وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخبطين له الدين حنفاء ويقيموا, ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة